Ina gofa wa qdamm akoti lakay faqdaw Ummma koti lakay faqdaw Ummma wam Um عبس و بسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر ان لَيَاتِ السَّاعَةِ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابًا إلا فتنة للذين كفروا ليستعيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا وَيَزَّادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالمُؤُِونَ وَل قُولذَ فيِي قُلُ بِهِ مَرغ وَلقُولًالَذ في قُلُ بِهِ مَرَبُ وَلكَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَنْ فَلَا كَذَالِكَ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِئَ إِلَّا ذِكَّرَ لِلِبَشَرٍ كَلَّا وَالْقَمَرُ وَاللَّيْلِ صُبح إذا أصفم إنها لأحد الكبر نبي لر البشر لمن ش كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَهِ كَمْ فِي سَقَرِ أَلُوْ لَمْ نَكُ مِنَ